قلون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تذب قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أن الرهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموال اي ا واولائك هم وقود النار كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا فاخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل الذين كفروا ستر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 والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لئن الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة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 لَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ طَهُورٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 ومختلف الذين أُوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم ضعف بينهم وَمَن يَكْفُر بِآياتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَافٌّ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجِهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لَذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِينُ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِلَّا تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصة ويقتلون الذين يأمرون بالقص من الناس تبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين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 وذلك فليس من الله في شيء الا ان استتقوا منه تقى وينذركم الله نفسه والى الله المصير قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلم الله وما في السماوات وما في الارض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 ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحذركم الله, الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول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 إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتنا قالت رب إني وضعتها أنت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنسا وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقض لها ربها بطرول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا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 119. ولك دعا زكريا ربه قال ربه بلي من لدنك ذرية طيبة إنك ثميع الدعاء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 وَإِلَّا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَكِ وَطَهَّرَكِ أَصْطَفَكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِ وَارْكَعِ مَعَ رَاسِكِ عِينٌ ذَلِكَ مِنْ أَعْلَمِ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 عيسى بن مريم وجينا في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت ربي أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر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 وأبرئ الأكمه والأبرف وأحيي الموتى بإذن الله وأنبيكم بما تأكلون وما تزدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومخدقا لما بين يدي من الثورات ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فعملون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 وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذرهم عذابا شديدا الدنيا 124. وما لهم من ناصرين 125. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أدورهم والله لا يحب الظالمين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 فَمَن حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ دَاعِمَاتٍ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ ثم بتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إيمان إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن وَلَوْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُسْتَوِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إلَّا اللَّهَ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرذابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا الاورا وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده افلا تعقلون ها أنتم هؤلاء اولئك حاجدتم فيما لكم فيما لكم به علم فلو تحا فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا أخرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشرحين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 يا أهل الكتاب لما تكفون بأيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة. أهل الكتاب آمنوا بالذي أنذر على الذين آمنوا وجه النهار, وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أي لا أحد مثل ما أتيتم أي يأحد مثل ما أتيتم أو يحادوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يأتي من يشاء عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومن من إن من بدين رجلا يؤذيه إليك إلا ما ذمته قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في المؤمن سبيل ويقولون على الله الكذب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلاء من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشتتون بعهد الله وأيمانهم فمنهم قليلا أولئك لا خلق لهم أولئك القيامة ولا يذكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلغون أمسنة بالكتاب من الكتاب لتحسنوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون عدا الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أيه يأتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباد أن كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة نبيين أو ربًا، أَيُّمَرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَئِنَّمُ إن مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ لا قنوا النبين لما أتيتكم من كتابه وحكمة وحكمة ثم جاءكم ورسولهم صدق لما معكم مصدق لما معكم لا تؤمنون النبي قال أقرأتم وأخلتم على ذلكم إصري قالوا أقرأنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تعلا بعد ذلك فأولا افغير الذي لله يبغون ولهم اسلمنا في السماوات والارض طوعا والارض طردا وكرها واليه يرجعون قل آمنا بالله وما ان اسماعيل وإسحاق ويعقوب وللأسماء طهى من موسى وعيسى والنبيون وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لهم مسلمون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 وشهدوا أن الرسول حصل وجعله البينات والله لا يهذى القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله لعنة الله الملائكة والناس أجمعين خالدين فيما لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله 119. كفروا بعد إيمانهم ثم ازادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون 110. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا فَلَن يُقْبَلَ مِن أَحَدٍ مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ اسْتَطَاعُوا أَتَأْتُوا بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ لَن أنفِقُوا مِن مَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْء فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُلُّ طَعَامٍ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ لَكُمُ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ فَتَقَلَّى فَاتَبِعُوا مِن لَّتَيْبَ رَاهِمَ حَنِيفَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ ضَيْعَ الْنَّاسِ الَّذِي بِفَكْتَ مُبَارَكَ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ نَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُرُ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ وَلِيٌّ عَلَى الْعَالَمِينَ كتاب لما تأتون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبعونه وجهوتهم شهداء وما الله برازين على ما تعملون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 وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتقن بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم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 ألَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إخْوَانًا وَكُلُّ تُمْ عَلَى شَفَاءٍ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 وَمَن لَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَإِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ هُمْ فِي رَحْمَةٍ خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَسْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ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 ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يسلون آيات الله آلاء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات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 أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطالة من دونكم لا يأذونكم خبالا وادوا ما عندتم قد بدت البوضا فَوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هَأَ نَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُعْمِنُونَ بِالْكِتَابِ بِكُلِّهِ وَإِذَا لَقُوُكُمْ قَالُوا أَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَدُوُّ وَإِذَا خَلَوْا عَدُوُّ عَلَيْكُمُ الْأَلَامُ لَمِنْ الْغَيْظِ قُلْ مُوْتُ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ غَادَرْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِإِقَامَةِ الْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ فَتَنِي مِنْكُمْ أَنْ تَفشَلوا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ مَا يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ يُمْدِدُكُمْ وَبُكُمْ بِخَمْسَةِ آلاَتٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَنْ نَصْرُ إلَّا مِنْ عِلْمِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ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 اتقوا النار التي وعدت للكافرين واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجن وجنة عرضها السماوات والأرض عزت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ ۚ وَمَن يَذْكُرِ اللَّهَ فَهُوَ شَكُورٌ لّذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ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 وَالَّذِينَ يُحَافِظُونَ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقَامُوا لَيْلًا خَاشِعِينَ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا ولقد كنتم من نون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتُ فقد رأيتُ وأنتم تظلون وما محمد إلا رسول قد خلتني قبله رسول أَفَقَدْتُهُمْ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 وَمَن يُرِدْ زَوَابَ الدُّنْيَا لُقْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ زَوَابَ الْآخِرَةِ لُقْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجِزَ الشَّاكِرِينَ وَكَأَيْنَ مِنَ النَّبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبْيٌ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فما وهنوا لما أخافهم في سبيل الله وما ضعفوا ومستكأنوا والله يحب الصابرين وما كان قولاً إلا قالوا ربنا وفي لنا ذنبنا وإصرافنا في أمرنا وإصرافنا في امْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ تُوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كفروا يردوكم على أعطابكم فتنطلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا عب بما أشرطوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواه من وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقته الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراتم ما تحبون من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصيدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأْثَابَكُمْ غَنَّا بِغَمٍ لِكَيْنَا تَحْزَنُوا لِكَيْنَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ ذَٰلِكَ أُمَّةٌ أَمَنَتْ وَعَسَىٰ رَشَاقَةٌ مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَمِنَكُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يقولون هل لنا من الأمر مي شيء قل إن الأمر طلهم لله يخفون في أنفسهم ما لا يهدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل فَقَاتِلُوا الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَّا فِي مَواطِنَ حَرَمٍ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ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 الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزلا أو كانوا عدنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسنة في قلوبهم والله يحيي ويميت. والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو مت لمعفرة من الله ورحمة لمعفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ الْتَـنَى وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِيَّانْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْضُوا لَكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي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 فَمَنِ اتَّبَعَ إِضْغَانَ اللَّهِ كَمَنْ ضَلَّ سُخْطًا مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لقد رزقنا الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يسلوا عليهم آياته يسلوا عليهم آياته ويزكهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ظلال النبي. فَوَلَمَّا أَفَاضَتْ قُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَعْفَبْتُمْ مِثْلَهِ قُلْتُمْ أَنَّهَا ذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِلْدِ أَفْسَقِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 ما سقد جمعوا لكم فخشواهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسب الله ونعم الوكيل فهم قلبو بنعمت من الله وفضل لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء اتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحذنك الذين يسارعون في الكفر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 عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْمِئِنَّ قَلْبَهُ إِلَّا بِذِكْرِهِ ۗ وَمَن يَذْكُرِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله بما أتاهم الله من فضله وخيال لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلو به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 وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول دوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أينيكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عيد إلينا حتى يأتينا, حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ عُصُولٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِ 111. وما الحياة الدنيا إلا متاع مرور 112. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب 113. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرحوا أدا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم النور وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوا وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوُا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ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 ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واخلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب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 أنا مع الأبرار، ربنا وأتنا ما وعثنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد، فاستجاب لهم ربهم أن لا أضيع عمل بعضكم من بعض فالذين هاجوا وأخرجوا من ذيارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم, لأكفرن عنهم سيئا فيهم ولأدخلنهم جنات 1. ثوابا من عند الله 2. والله عنده حسن الثواب 3. لا يغرنك تقلب الذين كنفروا في البلاد 4. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم له جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما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 124. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب 125. يا أيها الذين آمنوا اصفروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون